قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لله م ل ا ئ ك ة يطوفون في الطريق يلتمسون أ ه ل الذكر ف إ ذ ا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إ ل ى حاجتكم قال فيحفونهم ب أ ج ن ح ت ه م إ ل ى السماء الدنيا قال ف ي س أ ل ه م ربهم جل في علاه وهو أ ع ل م بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك فيقول جل في علا هل ر أ و ن ي قال فيقولون لا والله ما ر أ و ك قال فيقول كيف لو ر أ و ن ي قال يقولون لو ر أ و ك كانوا أ ش د لك ع ب ا د ة و أ ش د لك تمجيدا وتحميدا و أ ك ث ر تسبيحا اللهم لا تحرمنا ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك والشوق إ ل ى لقائك في غير ضراء م ض ر ة ولا ف ت ن ة م ض ل ة اللهم زينا ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن وجعلناه ذاتا مهتدين قال فيقول جل في ع ل ا فما ي س أ ل و ن ي قال فيقولون ي س أ ل و ن ك ا ل ج ن ة قال فيقول هل ر أ و ه ا قال يقولون لا والله يا رب ما ر أ و ه ا قال فيقول فكيف لو ر أ و ه ا قال يقولون لو أ ن ه م ر أ و ه ا كانوا أ ش د عليها حرصا و أ ش د طلبا و أ ع ظ م فيها رغبه ف أ ي ن المشمرون أ ي ن المشمرون قال فيقول فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال فيقول هل ر أ و ه ا قال يقولون لا والله يا رب ما ر أ و ه ا قال فيقول كيف لو ر أ و ه ا قال يقولون لو ر أ و ه ا كانوا أ ش د منها فرارا و أ ش د لها مخافه اللهم أ ج ر ن ا من النار اللهم أ ج ر ن ا من النار اللهم أ ج ر ن ا من النار قال فيقول أ ش ه د ك م أ ن ي قد غفرت لهم ف أ ب ش ر و ا يا أ ه ل هذه المجالس قال يقول م لكم ن ا ل م ل ا ئ ك ة فيهم فلان ليس منهم إ ن م ا جاء ل ح ا ج ة فيقول جل في علاه و له قد غفرت هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم